بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من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 الرسول يدعوكم في أخرىكم والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم لكيلا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون